ف َ أ َ ل َ م ي َ ن ظ ر ُ و ا إ ل ى ا ل س َّ م ا ء ِ ف َ و ْ ق َ ه ُ م ك َ ي ف َ ب َ ن َ ي ن ا ه َ ا و َ ز َ ي َّ ن ا ه َ ا وَمَا لَهَا مِنْ ف ُ ر و ج و َ ا ل ْ أ َ ر ض مَدَدْنَاهَا و َ أ َ ل ق َ ي ن َ ا فِيهَا ر َ و ا س ي َ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ ز َ و ْ ج ب َ ه ي ج ت ب ْ ل ص ِ ر َ وَذِكْرَى لِكُلِّ ع َ ب د ٍ مَنِيب و َ ن َ ز َّ ل ْ ن ا مِنَ ا ل س َّ م ا ء ِ مَاءً م ُ ب َ ا ر َ ك ً ا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ و َ ح َ ب ا ل ح َ ص ِ ي ب و َ ا ل ن َّ خ ل َ ب َ ا س ِ ق ا ت ٍ ل ه َ ا طَلْعٌ ن َّ ض ي د رِزْقًا ل ِ ل ْ ع ِ ب ا د و َ أ َ ح ي َ ي ن َ ا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ ا ل خ ر و ج ك َ ذ َ ب َ ت ق َ ب ْ ل َ ه ُ م ق َ و ْ م ن و ح ٍ و َ أ َ ص ح َ ا ب ُ ا ل ر َّ س ّ و َ ث َ م و د وَعَادٌ و َ ف ِ ر ع َ و ن ُ و َ إ ِ خ ْ و ا ن ُ ل ُ و ط وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدٌ أَفَعَيِنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ م ِ ن ْ خَلْقٍ جَدِيدٌ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 و َ ج ا ء ت سَكْرَةُ الْمَوْتِ ب ِ ا ل ح َ ق ِّ ذَلِكَ مَا ك ُ ن ت َ مِنْهُ ت َ ح ي د وَنُفِخَ ف ي ا ل ص ّ و ر ذَلِكَ يَوْمُ ا ل و ع ي د و َ ج َ ا ء َ ت كُلُّ نَفْسٍ م ع َ ه َ ا سَائِقٌ و َ ش َ ه ي د ل َ ق َ د ك ُ ن ت َ فِي غ َ ف ْ ل َ م ِ ن ْ ه ذ ا فَكَشَفْنَا ع َ ن ك َ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ ا ل ي َ و ْ م َ ح َ د ي د وَقَالَ ق َ ر ي ن ُ ه ُ ه ذ ا مَا ل َ د َ ي ع َ ت ي د ا ل ق ي ا فِي ج َ ه َ ن م َ ك ُ ل كَفَّارٍ ع َ ن ي د مَن َّ ا ع ِ ل لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ م َ ر ِ ي ب ا ل ذ ي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إ ل َ ه ً ا آخَرَ ف َ أ َ ل ق ِ ي ا ه فِي ا ل ع ذ َ ا ب ِ ا ل ش َّ د ي د ِ قَالَ ق َ ر ي ن ُ ه ُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ و َ ل َ ك ن كَانَ فِي ضَلَالٍ ب َ ع ي د ق َ ا ل ل ا ت َ خ ْ ت ص ِ م ُ و ا ل د ي ّ و َ ق د ق د ِّ م ت ُ إ ل َ ي ك ُ م ْ ب ِ ا ل ْ و ع ي د ِ مَا يُبَدَّلُ ا ل ق َ و ل ل د ي ّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ ل ِ ل ع َ ب ي د يَوْمَ ي َ ق و ل ُ ل ِ ج َ ه َ ن م َ ه ل ِ ا م ت َ ل َ أ ت ِ وَتَقُولُ هَلْ م ِ ن م ز ي د و َ أ ز ل ِ ف َ ت ا ل ج َ ن ّ ة ل ل م ت َّ ق ي ن َ غ َ ي ر َ ب ع ي د ه ذ ا م ا ت ُ و ع د ُ و ن َ ل ك ل ِ أ َ و ا ب ح َ ف ي ظ م َ ن ْ خ َ ش ي ا ل ر َّ ح م َ ن ب ِ ا ل غ َ ي ب و َ ج ا ء ب ق َ ل ب م ن ي ب و َ أ د خ ُ ل و ه َ ا ب ِ س ل ا م ذَلِكَ ي َ و م ا ل خ ُ ل و د لَهُم م ا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا م َ ز ي د ٌ وَكَمْ أ َ ه ل َ ك ْ ن َ ا ق َ ب ل َ ه ُ م مِنْ ق َ ر ن ٍ هُمْ أَشَدُّ م ِ ن ه ُ م ب َ ط ش ً ا ف َ ن َ ق ْ ب ُ و ا فِي ا ل ب ِ ل ا د ِ ه َ ل م ِ ن م ُّ ح ي ط إ ن َّ فِي ذَلِكَ ل ذ ِ ك ْ ر َ ى ل ِ م َ ن كَانَ ل َ ه قَلْبٌ أَوْ أ ل ق َ ى ا ل س َّ م ع َ و ه ُ و ش ه ي د و َ ل َ ق َ د خ َ ل َ ق ن َ ا ا ل س م ا و ا ت ِ و َ ا ل ْ أ َ ر ْ ض وَمَا ب َ ي ن َ ه ُ م َ ا فِي س ت َّ ة ِ أ ي ا م وَمَا مَسَّنَا مِن ل غ ُ و ب ف َ ا ص ب ِ ر ع ل َ ى مَا ي َ ق و ل ُ و ن َ و َ س َ ب ِّ ح ب ح َ م ْ د ِ رَبِّكَ قَبْلَ ط ُ ل و ع ِ ا ل ش َّ م س و َ ق َ ب ل ا ل غ ُ ر ُ و ب وَمِنَ ا ل ل ي ْ ل ِ ف َ س َ ب ِّ ح وَأَدْبَارَ ا ل س ّ ج و د و َ ا س ْ ت َ م ِ ع يَوْمَ ي ُ ن ا د ِ ي ا ل م ُ ن ا د ِ ي مِنْ م َ ك َ ا ن ق َ ر ي ب يَوْمَ يَسمعون الصَّيحَةَ بالِالحَِّ ذَلِكَ يَومُ الْخروج إِا نَحنُ نُحي ي وَنُميتُ وَإلَنَ المصير ي َ و ْ م َ تَ ش َ ق َّ ق ُ الأأَْرضُ عَنْهُم سرِاءًا عن ذَلِكَ حَشرٌ عَلَن ا يسير نَحْنُ أ ع ل َ م ُ ب م َ ا ي َ ق و ل ُ و ن َ و َ م ا أ َ ن ت َ ع َ ل َ ي ْ ه ِ م ب ج َ ب ا ر ف ذ َ ك ِ ر ْ ب ِ ا ل ق ُ ر آ ن ِ مَن ي خ َ ا ف و َ ع ي د